وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَوْعِدَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاء جَنَّاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعِيمَ أَجْرٍ لِّلْمَاهِرِينَ قَدْ خَلَتْ فِيهَا قَرْنٌ كُنْتُمْ سُلَالِمَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تقين ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمستكم طرحا فقد مس القرون طرحا مثله وتلك الايام داولها بين த வங்க